شذاعة القرآن الكريم من القاهرة بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين طبينا من عبادنا سهرة مع القرآن الكريم إعداد وتقديم السيد صالح أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في مستهل هذه السهرة القرآنية المباركة والتي نلتف فيها حول كتاب الله عز وجل وفي سهرة الليلة نعيش مع القرئ الشيخ راغب مصطفى غلوش وقد ولد بقرية برما مركز طنطا الغربية في عام 1938 حفظ القرآن الكريم وهو في سن التاسعة ثم جوده على يد الشيخ الغني الشرقاوي. قرأ لأول مرة بالإذاعة في عام 1962 سافر الشيخ رارب مصطفى غلوش إلى العديد من الدول العربية والأوروبية لتلاوة القرآن الكريم وفي سهرة الليلة نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من أول سورة مريم وسورة النصر وقد سجلت في عام 1966 بالمسجد الأحمدي بطنطا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 Man vi que de يا رب يا اللي Yeah. bem وقد eu cord ponto que é meu قال ربي تو كان لست كل منا Ever before. of them. I'll see you One bound وفي <تصفيق> الكتاب في Ah the evening Who Gondolom, I <laughs> shall وجعلني مباركا أينما كنت وأوقع لي بالصلاة والزكاة وَمَنْ يَعْبُدْ بِذَكِيٍّ وَلَمْ يَرْجُعْ مِنْ ¡Gracias! وَمَنْ بِوادي دُسٍّ وَنَمِيَ عَنِّي ذلك عيس بن نصر يمقول الحق الذي في أن ما كان لله أن يتخذ من وعد Oh no Köszönöm,